وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّى وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجِزَ بِهِ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 وَمَا يُتلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتي, اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْتَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ, والمستضعفين مِنَ الْوِلْدَانِ أَن لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما